موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم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 ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون, الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله و تبشر المؤمنين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 فسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا.